يخرجنا مع السائق صباح مساء لا رقيب ولا حسيب تخرج أمام أبيها بلا حجاب وعباءة مزركشة فاضحة للمفاتن ثم يلام الشباب أقول للأتا أنت سبب من الأسباب خلعت الأدب والحياء وخرجت كاسية عارية ماذا تريدين تريدين أن تجذبي أنظار الرجال أما علمتي أنك لست لكل الرجال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 دين الهوى والفسق والصد والله ما أذر بأمتنا إلا ازدواج ما له حد